Book two 68: Kymmenen kuusi kymmentä pieni Kymmenen kuusi kymmentä Kahreksan. Kymmenen pieni كبير وصغير. كبير وصغير. إلفانتيونيسيو. الفيل كبير. الفيل كبير. الفأر صغير. الفأر صغير. يا مظلم ومضيء. Mulim huo muli Yö on pimeä. Ellelu mulim. Elleil mulim Päivä on valoisa. Elnaharu Haru musrek. Har musrek. Vanha ja nuori. Kevirussin Washab. كبير السن وشاب جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا 70 vuotta sitten قبل سبعين سنة كان لا شابا قبل سبعين سنة كان لا يزال شاباً. قاونيس يا روما. جميل وقبيح. جميل وقبيح. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. أما هكى أن روما. العنكبوت. قبيح هل عنكبوت قبيح ليحا يا سمين ونحيف 100 وزنها 100 كيلو هي سمينة Imraa wasnuha miat kilo hia semina Mies, joka painaa viisikymmentä kiloa on laiha Rajolun wasnuhu, khamsuna kilo, hua nahif Rajol wasnuhu, khamsuna kilo, hua nahif Kallis ja halpa. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. صانو ملاهي هالبا. الجريدة رخيصة.